نحن الآن بانتظار رحلة من كالي كولومبيا في هذه الرحلة بالذات راكب مشتبه فيه لأنه يسافر بشكل متكرر إلى كولومبيا لدينا وحدة تحلل الرحلات الجوية قبل وصولها أرسلوا إلينا صورة لجواز سفره سنستخدمها لمحاولة تحديد هذا الشخص القادم من الرحلة بدقة جوازات السفر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 متى اشتريت تذكيرتك؟ في يناير على ما اعتقد معك فقط هذه الامتعاء؟ نعم. نعم شكرا لطالما كانت كولومبيا في الصدارة عندما يتعلق الامر بتوزيع الممنوعات لذا كلما رأينا ركابا يسافرون ذهابا وإيابا الى كولومبيا نتحدث اليهم اكثر لتحديد سبب سفرهم المتكرر اخرجوا جوازات السفر واصطفوا امام الشرطي مرحبا اهلا ما وجهتك؟ سان فرانسيسكو ذلك الرجل أي واحد؟ ذاك الرجل هناك أخرجوا جوازات السفر جميعاً جواز السفر رجاء تنحى جانباً من فضلك؟ يا للهول إنه لا يشبه الصورة على الإطلاق أسنانه ذهبية وشعره مصبوغ ولم يعد يبدو كشاب راكب الأمواج إذن فقد حدد الشرطي الشخص الذي كنا نشك فيه لن يعرف أننا نحقق بالتحديد في رحلته لأننا سنقوم بإيقاف العديد من الركاب على متن الرحلة من فضلك، قف هنا سنأخذهم إلى قسم مراقبة الجوازات ثم إلى غرفة الحقائب لنأخذ أمتعتهم المسجلة من هنا رجاء ثم سنبدأ بالتفتيش مرحبا أصدقاء أهلا هل رأيت جواز السفر؟ نعم تفضل جيد جوازك معك؟ بالتأكيد ما وجهتك؟ لاس فيغاس وكم ستمكث فيها؟ أسبوعا إذا استمتع في لاس فيغاس شكرا جزيلا شكراً لك, لك. وداعا هدفنا الرئيسي معرفة ما إذا كان يسمح بدخولك إلى الولايات المتحدة أم لا القادمون إلى الولايات المتحدة إن لم يكونوا مواطنين فيها أو مقيمين فيها فهم يسعون لأن يسمح بدخولهم إليها ما هو سبب الزيارة؟ علي الذهاب إلى هونولولو هونولولو هواي؟ للعمل على السفينة حالما يصلون إلى الحدود حتى وإن كانوا قد هبطوا فلا ينالون حق الدخول إلى الولايات المتحدة حتى نسمح لهم نحن بذلك أظهر جوازات السفر لو سمحتم جوازات السفر مرحبا أهلاً جواز سفرك لو سمحتي. على الفور رائع ما سبب الزيارة؟ لزيارة صديقي يعيش في سياتل يعيش في سياتل؟ أجل نخرج في بعض الأحيان قبل أن تتاح الفرصة للركاب لمقابلة موظف من مكتب الهجرة ننظر إلى الركاب ونبحث في أي تناقضات كيف تعرفت إلى ذلك الصديق؟ آه. إنها قصة طويلة جدا م -م. لم تجيبي عن سؤالي بعد كيف تقابلتما؟ عبر الإنترنت الإنترنت؟ نعم عندما يحاول الشخص أن يتظاهر أو يتمسك بقصة ما يقوم بالتحضير وإعداد نفسه في كثير من الأحيان عندما يكونون في الطابور فلا يكونون قد توصلوا للكذبة التي سيقولونها بمجرد مقابلتهم للموظف كم تنوين البقاء في الولايات المتحدة؟ سأبقى لأسبوعين لاحظت أنك كنت هنا الشهر الماضي صحيح نعم حسنا هو يأتي إلى هنا أنا أذهب إليه من دفع ثمن تذكرتك؟ أه حصلت على تذكرة إنها هدية حسناً من من؟ من صديقي إذن هو من دفع ثمنها؟ أه أجل إنها أشبه بهدية حسناً تعالي معي علينا الحديث عن بعض الأشياء التي تتعلق برحلتك. هيا بنا ولكنك سألتني أسئلة كثيرة في الحقيقة إنها أسئلة اعتيادية أنا لست مجرمة لا لا أنا لم, لم أتهمك بذلك هذه هي منشأة البريد الدولية حيث يصل 60% من بريد الولايات المتحدة إلى هنا لدينا صلاحية البحث في كل بريد يأتي من رحلة دولية اسم كلبي أرغو، إنه كلب مالينوى بلجيكي عمره خمس سنوات تدرب على كشف الممنوعات والفحص الشخصي، كلب مضيع، هيا نحن نفتش عن الممنوعات والأسماك والحيوانات البرية والمواد الزراعية أو الأشخاص الذين يطلبون أشياء من شبكة الإنترنت المظلم هذا بتأكيد مسحوق إذا كان محظوراً فسوف نصادره وقد نتلفه. كل هذا يتوقف على ماهيته هذا يظهر وكأنه حمض الفن عمل تخفيف للممنوعات سيستخدمون هذا مع الممنوعات كي تتحول من كمية صغيرة إلى كمية كبيرة هيا هيا يقضي أرغو نفس ساعات عملي ثمان ساعات يوميا وفي عدة مرات وقتا أطول لا يشتكي أبدا جاهز هيا هنا كلب مطيع أحسن تصنعا وصلنا تنبيه بشأن هذه الصناديق لذا سنضعها في خط مستقيم وسنرى بالضبط أي صندوق يحتوي على روائح المدرب عليها أي بالأحرى المنوعات هيا كلب المطيع هيا أحسنت إذن بالتأكيد التنبيه يخص هذا الصندوق حسنا نأمن نتيجة جيدة إنها حبوب ممنوعة أحسنت هذا غذاء للسمك ولكنه مختوم من المصنع في الداخل توجد حبوب ممنوعة بمجرد أن فتحت العلبة انبعثت رائحة حلوة من هذه الحبوب حسناً الآن سنحجزها وننفذ إجراءات المصادرة نزنها ونتصرف وفقاً لذلك هيا تعال يتدرب الفريق باستمرار على التقنيات والسلوك وهناك علامات معينة تظهر على الناس وهي ما يبحثون عنها يميل الناس إلى القيام بحركات معينة عندما يشعرون بالتوتر أو عندما يحاولون إخفاء شيء ما يحافظ على تركيزه إنه منتبه جدا لما يحدث نعم إنه قلق انظر إليه أجل أيها السادة لنذهب من فضلكم يمشي بطريقة غريبة سلوكه ليس مريحاً ليس مرتاحاً بسيره كم قضيت في كولومبيا هذه المرة؟ هذه المرة؟ أجل ثلاثة أسابيع لماذا؟ لرؤية زوجتي منذ متى وأنت مرتبط بزوجتك؟ سنة ونصف السنة قصته ليست منطقية يقول إنه ذهب إلى كولومبيا لزيارة زوجته ثلاثة أسابيع لكننا لا نصدق أنه متزوج ماذا تفعل لكسب المال؟ كنت أعمل في مجال الموسيقى والآن في مجال العقارات الآن في مجال العقارات؟ أجل الناس يكذبون لأسباب متنوعة ربما لا يريدوننا أن نعرف السبب الحقيقي للرحلة ولكن مهمتنا هي التحقق من سبب كذبهم أو ما يحاولون إخفاءه يستخدم المهربون طرقا عديدة لإدخال الممنوعات إلى الولايات المتحدة يخفونها في الأمتعة أو على أجسادهم أو داخلها هل أنت متأكد؟ عندما نتحدث عن تخبيئتهم لها داخل أجسامهم هذا يعني أنهم عادة يغلفونها بأغلفة مطاطية ويخفونها بتجويف بطونهم لا ينفك عن شبك ساقيه يده خلف ظهره ويتكئ على الطاولة أنا أعمل في هذا المجال منذ 21 عاماً والجسد لا يكذب المصادرة الاعتيادية هنا في مطار جون F. كيندي الدولي غالباً ما تكون بحجم واحدة من هذه العلب والآن لدينا 12 سنجري اختباراً للتحقق من أنها حبوب ممنوعة بالفعل نحتاج لكمية صغيرة فقط ظهور اللون الأسود يعني أن النتيجة إيجابية لوجود الممنوعات داخل هذه الحبوب وها هي النتيجة شهدنا فيما مضى علب طعام للأسماك ولكن ليس بهذه الكمية يستخدم المهربون أساليب الإخفاء المختلفة إذا اعتقدوا أنهم يمكنهم تهريبها فسيجربون ولكن لدينا كلابنا إذن لدينا ستة كيلوغرامات من الحبوب الممنوعة هذه كمية كبيرة آمل أن نعتقل من وراء هذا أنا أراجع ملف القضية المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه حول المواد الممنوعة HSI هي مباحث الأمن الداخلي نحن الجهة الرئيسية المعنية بالتحقيق لصالح جهاز الأمن الداخلي إدارة الجمارك ومباحث الأمن الداخلي لك على وجه المجرم. إذا كانت هذه جزئيا رحلة عمل. الجمارك وحماية الحدود يتمثلان في الأساس بعناصر الشرطة في الزي الرسمي. هم الذين يتعامل معهم العامة عادة. كيف حالك اليوم؟ إذا عندما تنظر إلى مباحث الأمن الداخلي، فنحن المحققون. حبوب ممنوعة؟ أجل. هم يقومون بتسليم المعلومات والأدلة، ونحن نأخذ زمام المبادرة بعد تلك المرحلة. وصلنا طرد من الحبوب الممنوعة عبر فرعنا البريدي في مطار جون اف كيندي الدولي سنحاول إيصال هذا الطرد ما الموقع؟ الموقع في منهات السفلى في المقاطعات المالية كما يمكن أن يكون هناك الزوجان يستقبلان هذه الطرود هل أرسلت فريق استطلاع آخر؟ أجل إنهم في الموقع أنا توقع أن تجري الأمور بسلاسة؟ نأمل ذلك حسناً تماماً مثل أي عملية تسليم مراقبة هناك أشياء معينة يمكن أن تحدث سنستعد لها والجميع متفاهمون حاليا لنذهب حسنا نأمل دائما أن يسير كل شيء وفقا للخطة ولكن عليك التخطيط لما هو غير متوقع لهذا السبب عندما نقوم بهذه العمليات يجب علينا أن نخرج بأعداد كبيرة إذا كان عدد الأشرار أكثر منك فلن يكون يوما جيدا سنذهب لملاقات رحلة يجب أن تهبط قريباً جداً هنا في ATCET أي في فريق مكافحة الإرهاب والبضائع المهربة نبحث عن أي بضائع أو حمولات مهربة قادمة أو خارجة من الولايات المتحدة بأي وسيلة ومن ضمنها الطائرات لنقوم بهذا يمكنهم البدء بتفريغ الحمولة حسناً تظهر اللائحة أن هناك الفاكهة والخضروات وبعض الزهور سنفتش الطائرة ونتأكد من ذلك تعتبر كوستاريكا دولة عبور يستخدم بلد العبور فقط لنقل الممنوعات يتلقون الممنوعات من بلد المصدر ثم يقومون بشحنها إما إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو لما وراء البحار زهور كثيرة تنزل من هذه الطائرة عادة لا نعرف متى تصل قد تصل في أي وقت لديهم الأفضلية لأن بحوزتهم عنصر المفاجأة لذا علينا أن نكون دائماً في حالة جهوزية أنزلنا ما يوازي حمولة نقالة واحدة فلنرى ماذا فيها حسناً لنفحص هذه الصناديق بما أننا نفحص زهوراً لا يتطلب الأمر الكثير من القوة لندخل السيخ إن كان هناك كتلة كبيرة مثل قالب الممنوعات فسيتوقف السيخ أو لن يدخل بالكامل من السهل أن تقول حسناً لن نجد أي شيء منذ شهر وغالباً أننا لن نجد شيئاً اليوم فلماذا نحاول؟ لا شيء؟ لا علينا التعمق بالبحث وأن نقول لن يفلتوا منا اليوم مرحبا عذرا أهلاً. جواز السفر تتحدثين الإنجليزية الإسبانية حسنا من هذا الاتجاه ضع أمتعتك على الطاولة اجلس على المقعد منذ اللحظة الأولى التي واجهنا فيها هذا الشخص بالذات أظهر بعض التناقضات في قصته التفتيش البدني سلبي لا شيء في جسده هل من جديد؟ إذن سنتحدث عن الأسباب الحقيقية لرحلته سنضغط عليه بغية إجراء فحص طبي في المستشفى لنكشف ما إن كان قد خبأها في داخل جسمه كم قضيت في كولومبيا هذه المرة؟ هذا هو الفن الحقيقي الذي نقوم به عناصر الشرطة بارعون يستمر بعضهم بالإنكار لفترة طويلة وقد لا يعترفون مطلقاً لصالح من تعمل ما بك ماذا تفعل لكسب المال يخبره الشرطيون بأنهم يشتبهون بحيازته الممنوعات وقام بنفي ذلك وإنكاره إنه يتظاهر بالغباء إنه يلعب اللعبة لو سمحت، تعال إلى هنا. إنه يلعب اللعبة. لدينا الآن ما يكفي لجعلنا نعتقد أنه قد يهرب الممنوعات داخل جسمه. والآن سنأخذ المشتبه به إلى المستشفى. سنجري كشفا بالأشعة السينية لتحديد ما إذا كان لديه شيء داخل جسمه أو في أحد تجاويفه. إنه يقول إن كنتم ستأخذونني فخذوني تعرفون ما عليكم فعله إذن لنأخذه يقول إنه يريد الذهاب سنأخذه سأتصل لإخبارهم تفضل مهلاً أيمكنني استخدام المرحاض حسناً لنذهب أنا هنا منذ مدة <تصفيق> حسناً عد إلى الغرفة بعض الناس يأملون أن تقاعس قليلاً للسماح لهم بتمريرها وركلها تحت الطاولة أو ما شابه من الواضح أن هذا ليس يومنا الأول هنا عناصر الشرطة بارعون جداً فيما يقومون به ويراقبون عن كثب لنقم بذلك انتبه لرأسك. رأسك إنها النسخة الكبرى من لعبة الغميضة مع مخاطر عالية الجميع يعلمون أن الممنوعات غير مشروعة في هذا البلد إنهم يعرفون الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة تجاه المهربين هناك عواقب وخيمة لجلب الممنوعات أيًا كان نوعها بمجرد حصولنا على الصور الشعاعية ستخبرنا بكل شيء بكل ما يجري. كل ما في الحقيبة لك؟ بالطبع إنها تسافر وحدها لزيارة صديق لها المقلق هو أنها ستأتي إلى الولايات المتحدة وتجد على الأرجح عملا أو شيء أن يسمح لها بالبقاء وقضاء المزيد من الوقت مع صديقها هنا هل تحضرنا أي شيء لأي شخص آخر؟ حلوة حسنا الأشياء الموجودة في الحقائب تخبرنا بالكثير عن سبب الزيارة الأشخاص القادمون إلى هنا بحثاً عن وظيفة يحضرون نسخاً عن سيرهم الذاتية ونسخاً عن شهاداتهم وأشياء من هذا القبيل وعندما تفتش الحقائب وترى تلك الأشياء فإنها تكشف نوعاً ما سبب الزيارة لست مجرمة تكرار هذه الجملة يجعلني متشككاً حسناً دعينا نحضر حقائبك وسنجلس في الخارج حسنا، عادة الشخص الذي يسافر من أجل السياحة لا يزور الولايات المتحدة ثم يعود بعد ذلك باسبوعين آخرين لأن هذا التصرف لا يبدو كسياحة أبدا قد ترغبين في قضاء بعض الوقت في بلدك قبل أن تقرر العودة إلى هنا حسنا، لكنني سأسمح لك بالدخول لزيارة صديقك هذه المرة كما يقال إن فحص الحقيبة يمكن أن يحطم عزيمة الشخص أو يقويها بالنظر داخل حقيبتها ترى الأشياء التي تجدها عادة عند شخص يأتي إلى هنا لقضاء إجازة لمدة أسبوعين ملابس وأحذية ونظارات شمسية لم أجد أي شيء يشير إلى أنها قادمة إلى هنا ربما للإقامة أو أي شيء من هذا القبيل لذا سأتركها تذهب في طريقها أحب أفق المدينة عندما تدخل في سلك الشرطة عندما تودع عائلتك وتذهب إلى العمل هنالك دائما شعور بأنك قد لا تعود إلى المنزل قد يكون اليوم هو اليوم الأخير لذا أحاول ألا أخذ الأمور كأمر مسلم به لا نقترب لذا يمكنك انزال في أي مكان حسنا أجل هيا إلى جميع الوحدات فلتنتبهوا يتجه توم إلى الموقع المستهدف علم بمجرد أخذ هذا الطرد يصبح الكمين جاهزا ومن ثم نأمل أن يظهر الهدف حاليا نغطي كل زاوية ممكنة في هذا الموقع حتى الآن لدينا فريق تغطية على محيط المبنى في الخارج لدينا فريق من ثلاثة رجال داخل المبنى سرا وأيضا لدينا سيارتان في حال أضاعه الجميع واستطاع الدخول إلى سيارة فسوف يستردون الطرد والمشتبه فيه العميل المتخفف الداخل يسلم الطرد إلى البواب الآن فلتنتبه جميع الوحدات الطرد في طريقه الطرد في طريقه أجرى البواب مكالمة مع الهدف ليعلمه بوصول الطرد تلقيت ذلك علم انتبهوا جميعا الرجل هناك إنه رجل أبيض يبدو أن لديه شعرا برتقاليا كان يرتدي نظارات وقبعة بيسبول زرقاء. ملابسه كلها زرقاء زرقاء إلى جميع الوحدات، انتبهوا، قد يكون لدينا هدف محتمل رغم ذلك لم يأخذ الطرد، والتر مجرد تنبيه، الهدف والفتاة تم تأكدهما كليهما، إنهما يجلسان في الداخل بجوار طاقمنا المعني بالشارع تلقيت هذا، نأمل أن يتجه إلى الطرد المشتبه فيهما الذين كنا نراقبهما في الموقع الآن القلوب تخفق لأننا لا نريد تفويت هذه الفرصة، ولا نريد أن نخيف الهدف إنها أشبه بلعبة القط والفار علينا أن نلعبها بهدوء سنراقبهما بأعين فاحصة قد يحدث هذا بشكل سريع هنا في مطار لوس أنجلس وبما أنه من المطارات ذات الحجم الكبير فنحن نتلقى الكثير من الإحالات الثانوية توماس استجواب الكثير من الأشخاص يوصلني حقا إلى كثير من المؤشرات كيف الحال؟ جيد خلال أول خمس دقائق أستطيع معرفة ما إذا كان هذا الشخص سيستدعي مزيدا من عمليات التفتيش كنت هنا لمدة أسبوع؟ أجل حسنا وبعد ذلك بأسبوع واحد أين ذهبت؟ بونتا وها أنت تعود الآن نعم وكم من الوقت تنوي البقاء؟ شهراً أو شهرين شهراً أو شهرين لديك تذكرة عودة؟ حسناً سألتك كم ستبقى هنا قلت شهراً أو شهرين ولكن إذا كان لديك تذكرة عودة فأنت تعلم بالضبط كم ستبقى هنا صحيح؟ إنها على هاتفي حسناً أرني إياها الخامس والعشرون من ابريل هل هذا صحيح؟ نعم ولديك إعفاء من التأشيرة نعم يسافر توماس في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة إنها اتفاقية بين الولايات المتحدة وعددا قليل من البلدان تتيح لهم الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة للقدوم إلى الولايات المتحدة ما من تعيش في الولايات المتحدة؟ آه صديقي حسنا، ومن الذي دفع ثمن تذكيرتك؟ صديقي نعم ماذا تعمل لك عيشك؟ أنهيت عملي منذ عام إذن أنت لم تعمل منذ عام؟ للقدوم إلى الولايات المتحدة خاصة في إطار برنامج العفاء من التأشيرة يجب أن تكون قادراً على إعالة نفسك طوال الفترة التي تنوي قضاءها في الولايات المتحدة لهذا السبب سيخضع توماس للمزيد من التفتيش ما أسلمه لك هو نسخة من استمارة إشعار التفتيش يتيح لك ذلك معرفة أن الجمارك الأمريكية وحماية الحدود لديها سلطة لفحص أجهزتك الإلكترونية وتفتيش حقائبك وتفتيشك هنا في معبر الدخول فهمتني؟ هذه نسختك يمكنك الذهاب إذا تفقدت هاتفك فهل سأجد أي شيء فيه يظهر لي بأنك كنت تفعل شيئاً مختلفاً عما قلته لي؟ مثل ماذا؟ هل كنت تعمل أثناء وجودك في الولايات المتحدة؟ لا لا. أم تعال معي إلى الخلف سنفتش هاتفك لنفتح هذا ليس من السهل الحضور إلى العمل وبذل نفس الجهد يوماً بعد يوم من المهم أن نبقى مركزين على المهمة وأن نجد طرقاً لنحافظ على حماسنا لأن كل ما يتطلبه الأمر هو مجرد هفوة واحدة أو قلة انتباه أو يوم نكون فيه غير متحمسين ذاك اليوم هو الذي قد لا نتمكن فيه من ضبط شحنة مهربة وقد تكون كبيرة إذن هذه الشحنة قادمة من أمريكا الجنوبية وقد استخدموا الأسماك تحديداً في الماضي لإخفاء الممنوعات لا نية لدينا في الإضرار أبداً بالسلع القادمة إلى الولايات المتحدة ولكن ليس لدينا خيار آخر لأن تجار الممنوعات يستخدمون شحنات مشروعة ليحملوا بها الممنوعات وهذا يجبرنا على التعمق في البحث هذه وضعها جيد انزل هذه المنصة وافحص لك الصناديق تذكر كيف تم ترتيب هذه الأغراض. أكياس مفرغة من الهواء؟ نعم مفرغة من الهواء أجل هذا مهم بالتأكيد أرى على الأقل سبع حزم في حقيبة الظهر هذه وحدها نعم لدي خمس أو ست أخرى هنا هذه قد تكون ممنوعات أستطيع شمها أيضا تنبعث رائحة قوية من هنا حسنا. كل يوم نأتي ونكرر العمل نفسه نحن لا نجد الممنوعات كل يوم ولكن عندما نجدها نشعر أن العمل الشاق يستحق العناء حسناً هذه هي؟ سنعيد هذه الحزمة إلى المكتب سنحصل على تأكيد بواسطة اختبار وجدنا شيئاً أحسن لقد انتهى فصل الجفاف لكونك في الولايات المتحدة يجب أن تكون قادراً على إعالة نفسك عندما سألته في وقت سابق هل يستطيع أن يعيل نفسه قال لا وهذا أثار شكوكي ما سأفعله الآن هو تفتيش هاتفه لمعرفة ما إذا كان لديه أي نوع من الرسائل أو أي شيء يوضح إن كان يشارك في شكل من الأشكال بنشاطات غير قانونية في الولايات المتحدة يرغب الأشخاص الذين سيقومون بنشاط غير قانوني لسبب ما في مشاركة هذه المعلومات مع الآخرين الكثير من الأشياء الرئيسية التي ابحث عنها هي المحادثات التي يجرونها حول العمل الممنوعات غير القانونية الأشياء التي قد تشكل انتهاكات لقوانين معينة للهجرة يمنح ضباط الجمارك وحماية الحدود سلطة تفتيش حدودية والتي تسمح لهم بفحص الإلكترونيات والحقائب والأشخاص في معبر الدخول إنه يتحدث بما يكفي عن طعاط الممنوعات أحد شروط السفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة عدم طعاط الممنوعات هناك العديد من المحادثات حول أنواع مختلفة من الممنوعات سواء تلك التي تكون على شكل حبوب أو غيرها رأيت ما يكفي عندما قمت بتفحص هاتفك، اتضح أن لديك الكثير من المحادثات حول تعاطيك الممنوعات. هل تتعاطاها؟ لا، لا أتعاطا. لديك محادثات في هاتفك تظهر أنك وصديقك تتعاطيان الممنوعات أثناء وجودك هنا في الولايات المتحدة، واشتريتها خلال إقامتك، واكتشفت أيضا أنك تتعاطى أنواع مختلفة من الممنوعات لا لا اتعاطى. من مصلحتك ألا تعطيني معلومات كاذبة أو مضللة عندما كنت في بونتاكانا هل تعاطيت الممنوعات؟ مع أصدقائي نعم إذن تعاطيت قليلا لأن أصدقائك كانوا يتعاطونها أجل أين تعاطيتها؟ في باريس تعاطيت الممنوعات في باريس من قبل؟ نعم النوع الذي تعطيته في باريس مخالف للقانون صحيح حسنا لذا من المحتمل جدا أنك ستعود إلى فرنسا أتعلم أنه بموجب القانون الفيدرالي للولايات المتحدة؟ فمن غير القانوني تعاطي أو بيع أو امتلاك الممنوعات بأنواعها؟ أتعلم ذلك؟ نعم بالطبع بعض الأشياء التي رأيتها في هاتفي توماس كانت رسائل تظهر أنه تعاطى عدة أشكال مختلفة من الممنوعات برنامج العفاء من التأشيرة حساس جدا. إذا كان هناك أي انتهاكات فإنها تبطل تصريح استفادته من البرنامج تلقائيا. نظرا لتعاطيك الممنوعات غير القانوني سيتم رفض طلبك للعفاء من التأشير سنرتب رحلة جوية لك لنتمكن من نقلك على الرحلة التالية المتوفرة لدينا هل يمكنني فقط ألا أدخن مرة أخرى؟ كما قلت لا يسمح لك بدخول الولايات المتحدة يطلب من أي شركة طيران تحضر أجنبياً غير مصرح له بالدخول إلى الولايات المتحدة إعادة هذا الأجنبي إلى المكان الذي جاء منه لذا سنحجز له في الرحلة القادمة وسيضطر إلى مغادرة البلاد حسناً تعال معي الغالبية العظمى من الناس ليسوا سيئين لم يكن هذا حكماً على شخصيته ولكن الأمر ببساطة هو أننا لدينا وظيفة نقوم بها وسنقوم بعملنا فنحن رجال قانون وسنفرض القانون قدر استطاعتنا جاهز؟ يمكن لشخص كتوماس أن يأتي إلى الولايات المتحدة يطعط الممنوعات ويفقد السيطرة على نفسه ويؤذي شخصاً موجوداً هنا ووظيفتنا هي إبعاد أشخاص كهؤلاء كي لا يتسبب في أي ضرر لمواطني الولايات المتحدة لما إخراجها للتو؟ أفحصتموها؟ ممتاز، توجد ممنوعات أخبريني عندما تكونين جاهزة لتعودي مع الأطباء للحصول على الإفراج الطبي شكرا لك أبلغوني للتو أن الطبيب أجرى فحص أشعة سينية كنت على وشك الاطلاع على النتائج ثم أخرجت من المشتبه به المادة التي شك الطبيب بوجودها يبدو أنها مغلفة بغلاف مطاطي زنها كلها الممنوعات النقية تأتي من كولومبيا اقطعها ثلاث مرات وستصبح قيمتها حوالي 28 ألف دولار مبلغ كبير مقابل كمية قليلة وبرحلة كل شهر يرتفع المبلغ قيمتها السوقية كبيرة بمجرد عودته سنضعه قيد الاعتقال ثم نسلمه إلى مباحث الأمن الداخلي سيستجوبونه وسيقررون التهم والأحكام التي سيطبقونها على هذه الحالة بالذات ثم إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي حاليا يراقب فريق المراقبة كلا الشخصين لذا. سننتظر ونرى إن كانا سيستلمان الطرد الأنثى تبتعد تأهبوا يبدو أن الذكر دخل إلى الردهة الآن تلقيت ذلك أبقني على الطلاع أخذ الطرد لا إنه يمشي لابد أنه يتجه نحو المصعد سننطلق سننطلق أجل سيدي أخذ الطرد وصاعد للأعلى. تلقيت هذا. كن حذراً. في الخلف من أي طريق؟ هل هما في الخلف؟ انطلق انطلق انطلق هيا انطلقوا،, انطلقوا انطلقوا. ماذا يجري؟ المعذرة. ابتعدوا عن الطريق ابتعدوا عن الطريق ابتعدوا ابتعدوا أين ذهب المعذرة ابتعدوا عن الطريق ابتعدوا عن الطريق ابتعدوا انطلقوا هيا إنه يرتدي ملابس زرقاء بالكامل انطلق انطلق. ماذا؟ هل قبضتم عليه؟ قبضنا عليه حسنا قبضنا على هدفنا الرئيسي محاولا الخروج من المبنى إلى شاحنة كانت تنتظره في الخلف عند مدخل المبنى زوجة الهدف هل يعلم أحد أين هي؟ إنها في الحجز، إنها في مؤخر سيارة الآن حسناً تلقيت ذلك نعم ضعه في الداخل قبض على الجميع لم أركض بهذه السرعة منذ وقت، عمل رائع اليوم ساعدنا في وقف تدفق الممنوعات عطلنا هذه الشبكة وأنقذنا الأرواح ونأمل مع نهاية اليوم أن يكون لدينا فهم أفضل لمصدر هذه البضاعة وأن نوقف تدفق هذا المصدر كلياً لم يصب أحد بالنسبة إلي تصنف هذه كعملية ناجحة ها هو التأكيد أحد أنواع الممنوعات نعم وهو نوع فاخر أجل إنه خليط نادر إنها نقية الوزن النهائي؟ ستة كيلوغرامات جرامات وتسعمائة جرام هذه عملية ضبط كبيرة من لنا والآن سوف نذهب للبحث عن المزيد ستصلون إلى هنا في غضون ثلاث إلى خمس دقائق. قام الطبيب بإخراج المشتبه به. بمجرد عودته سنملأ الوثائق الرسمية لتسليم أوراق سلسلة الحجز والأدلة. نظرا لوضعه قد يبقى في السجن لبضع سنوات. على الرغم من أنه تم القبض عليه وهو يهرب الممنوعات، هذا الرجل مدمن على العقاقير المسكنة. وذكر للضباط أنه يتعاطى المسكن بشكل يومي. يمكنك النهوض؟ عليك النهوض. لا يمكنه التحرك بمفرده. لا يمكنه. ما يمر به الآن سببه عدم أخذه للمسكن. بما تشعروا الآن؟ عندما قابلناه كان يمشي بشكل متماسك وكان يتحدث بشكل طبيعي الآن هو بأسوأ حالة يمكن أن ترى بها شخصاً أنا أتعاطف مع أي شخص يمر بذلك؟ ولكن مهمتنا هي التأكد من تطبيق القوانين، أي شخص يأتي إلى الولايات المتحدة ويحاول مخالفة القانون وتهريب البضائع سيقبض عليه.